أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا, فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا ثن ثم لتنبؤن بما عملتم Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berbicara kepada mereka dengan firman-Nya: "Sesungguhnya aku akan menghantar kepada kamu berita yang baik dari Allah dan Rasul-Nya dan firman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 Din di dalamnya, dan sesungguhnya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 عَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا Azwaj kum wa awalad kum, madoo allahum fahzohum, wa intafu, wa tafsapu, wa taqfuru, fa inna allah rafur wa rahim. Inna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 dan rahsia dan kesaksian,